بسم الله الرحمن الرحيم طه والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مريب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هر من مزيد وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب أدخلوها بسلام السلام. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاؤون فيها، ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أجدد منهم بطشا فلقبوا في البلاد. نقضوا في من محيص إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أصبر, أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب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 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير هوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أذكر بالقرآن من يخاف وعيد